الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اعترف له بشيء لم يجوز ان يصالح باكثر منه من جنسه لان الزائد لا مقابل له قول المعلف رحمه الله تعالى ولو اعترف له بشيء لم يجوز ان يصالح عنه باكثر منه من جنسه تقدم لنا انه اذا صالح عن الشيء ببعضه صح إذا قال له عندك لي ألف ريال قال نعم صحيح قال أعطني ثمان وأتنازل لك عن مئتين صح لأن هذا تنازل لكن إذا اعترف له بشيء ما لم يجوز أن يصالح بأكثر منه قال مثلا عندك لي مئة صاع من الرز قال نعم صحيح لكن يبدي حجة او عذر او نحو ذلك او امهلني ونحو ذلك واعطيك مئة وعشرين صاع اصطلح على مئة وعشرين بدل مئة صاع يصح لا لأن هذا من نوع الربا فالعشرون هذه لا مقابل لها إلا الربا ليست في مقابلة شيء لم يجوز بأكثر منه من جنسه من جنسه أما إذا صالها عنه بعرض أو نحو ذلك أكثر فنبأس لأن هذا من نوع البيع مثلا قال عندك لألف ريال قال نعم لا بأس عندي لك ألف ريال وصالحك على أن أعطيك مثلا عشرة أكياس رز عشرة الأكياس الرز قد تساوي ألف ومئتين لكن هذا عرض بيع وشراء يبيع الرز مثلا بسبعين ويبيع الرز بمئة ويبيع الرز بمئة وعشرين ومئتين وهكذا أما إذا قال عندك لي ألف قال نعم قال إذن أصلح أنا وياك تسلمني بدله ألف مئتين بعد اسبوع هذا ما يجوز لأن المئتين هذه لا مقابل لها نعم. نعم. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الديه من جنسها لم يجوز وإن كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضه ولو اعترف له بقتل خطأ قتل الخطأ معروف أن الإنسان مات عمت أراد صيدا فأصاب آدمي هذا من قتل الخطأ يمشي في الطريق فاعترف له رجل فصدمه فمات ما قصد لكن الرجل قطع بسرعة والسيارة تمشي بسرعة وهكذا ما كان في ظنه ان يمر أحد فهذا يسمى من الخطأ والخطأ ديته معلومة فما يجوز أن يزيد عليها ولو اعترف له بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الديه من جنسها ما صح يعني الدية مئة من الإبل أو الدية كما قرر أولو الأمر مئة ألف قتل الخطأ مئة ألف وقتل العمد مئة وعشرة ألاف الدية والعمد يصح أن يصطلح على أكثر لأن فيه القصاص والخطأ ما يصح أن يصطلح على أكثر مئة من الإبل قال مثلا أصالحك على مئة وعشر من الإبل ما يصح أو يقول قتل الخطأ أنا ما أقنع بمئة ألف قال اسكت ولا تطالب ولا كذا ولا كذا وأعطيك مئة وعشرين هذا ما يصح لأن دية الخطأ مقررة محددة ما يجوز الزياده عليها ولأنه ليس فيه تعمد من الرجل حتى يؤدب بخلاف دية العمد فللرجل مثلا أن يقول أنا أريد القصص الدية 110 مثلا الاف أو 100 من الإبل بأوصافها قال أنا أريد القصص قال أعطيك 110 ألاف قال لا ما أريد الدية أنا أريد القصص فقال أعطيك 150 أعطيك 200 أعطيك 500 ألف أعطيك مليون من حق المصالحة في هذا جائز لأنه يصالح عن القصص لا يصالع عن المئة والمئة والعشرة يصالع عن القصاص أما الخطأ فهو ما في قصاص أصلا فليس له إلا الديه والديه مئة من الإبل بأوصافها أقل وصفا من صفات المئة من الإبل التي للعمد فما يجوز المصالحة بشيء من الديه عن جنس من جنسها يعني قال عندك لي دية خطأ مع من الإبل قال لا بأس أعطيك بدلها لها مئة وعشرة أصبر علي نقول ما يجوز قال عندك لي مئة وعشرة آلاف مثلا مئة ألف دية خطأ قال أصبر علي وأعطيك مئة وعشرين ألف فالعشرين هذه لا مقابل لها، فما يجوز لكن صالحه بأكثر من غير جنسها جاز لأنه بيع وشراء. فقال له مثلا عندك لي دية خطأ مئة ألف قال نعم لا بأس عندي مئة ألف لكن ما عندي الآن شيء عندي هذه الأرض تساوي مئة وثلاثين ألف مسيوم مني قبل رمضان مثلا بمئة وثلاثين ألف انا اعطيك اياه عن المئة التي في ذمتي هل يجوز نعم يجوز هذا لان هذا معاوضة عاوضه عن المئة الالف بارض تساوي مئة وثلاثين لا بأس بهذا نعم. ولو اتلف شيئا قيمته مئة فصالحه على مئة وعشرة لم يجوز لذلك ولو أتلف شيئا قيمته مئة فصالحه على مئة وعشرة لم يجز لذلك يعني إذا كان معروف هذا الشيء قيمته مئة وقال أنت أتلفت مثلا بقرتي هذه المعروفة ومعروف ثمنها أنها مئة ريال مثلا صالحه على زيادة ما يجوز إذا كان من باب الخطأ ما يجوز أن يصالحه على أكثر لأن العشر هذه زيادة لا مقابل لها نعم وإن صالحه على عرض جاز وإن ان صالحه على عرض مثل أدية صالحه على عرض صالحه على المتلف كذلك صالحه على عرض جاز لذلك لأنه من باب المعاوضه قال مثلا عندك لي البقرة معروفة قيمتها 100 وقال أعطني 100 قيمة البقرة قال ما عندي إذا ما يجوز أن يصبر له ب110 ما يجوز لكن قال له أعطيك هذه ثلاث جياه ثلاث جياه أو أعطيك كذا من الأرز أو كذا من البر والقمح أو كذا من التمر مثلا بدل 100 ريال وأكثر وزاد له فلا بأس لأن هذا من باب المعاوضه نعم وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع لأنه بيع لأنه يدخله البيع يعني كأنه اشترى منه بمئة الريال التي في ذمته قيمة البقرة المتلفة اشترى منه ثلاث شياه مثلا أو اشترى منه عشرة كياش رز أو نحو ذلك نعم ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصير معجلا بتأجيله لم يصير معجلا فالحال ما يصير معجل إذا أتلف شيئا وطالب بالقيمة والقيمة مثلا قدرت مثلا مئة ريال قال مثلا اصطلحوا وياه على أن مئة ريال لكن ما تسلم إلا بعد ستة أشهر نقول لا ما يجوز ما دام أن قيمته حاضر حالا مئة ريال فالحال ما يؤجل لكن لو صالحه على أكثر من هذا مع التأجيل قبل أن تقدر القيمة فلا بأس نعم. نعم. فصل وصلح المكاتب والمأزون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إلا إذا كان لهم به بينه أو أقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع فإن كان على الإنكار الصحة لأن الاستفاء للبعض عند العجز عن الاستفاء الكل أولى من تركه ويقول فصل وصلح مكاتب عرفنا المكاتب فيما سبق أنه الرقيق الذي كاتب سيده على مبلغ قال له مثلا بعني على نفسي أنا أشتري نفسي منك يا سيدي قال نعم أبيعك على نفسك بعشرة ألاف سلمني كل شهر خمسمائة ريال ثم تعتق هذا يسمى مكاتب في الشريعة الإسلامية والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الرقيق يستحسن مكاتبته لانه اذا كوتب يجتهد ويعمل لانه يعمل لنفسه ويعمل لخلاص نفسه بخلاف ما اذا كان يعمل لسيده وما يستفيد شيء وربما يصيبه البطالة والكسل والنوم وترك العمل فاذا كان يعمل لنفسه من اجل ان يخلص نفسه من الرق اجتهد فهم نوعان اثنان واحد نعلم انه اذا كتب يجد ويجتهد هذا يحسن مكاتبته كما قال الله اخر نكاتبه ينام وكل ما حل قسط قال ما جمعت هذا ما يكاتب وانما يشغله سيده ولا يكاتبه لانه ما في خير لنفسه لا يعمل وكسول أما إذا كان سيجد ويجتهد فالله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا من مما لله الذي اتاكم أعطاه وتنازل له وشجعه على العمل لأن الإسلام يتشوف إلى الرق إلى التحرير والرق سببه الكفر ما من رقيق إلا وسببه الكفر سواء كان منه أو من أحد أصوله والاسلام يتجوف للحرية فالرقيق اصبح رقيق يقال له اشتر نفسك شخص عليه كفارة يقال اشتره واتقه عن الكفارة وهكذا فالمكاتب يبيع ويشتري مثلا هل له ان يتنازل هل له ان يصلح نقول السلح نوعان سلح الاقرار ليس له أن يصلح لأنه ما يملك التنازل وصلح الإنكار له أن يصلح لأن الاستعابة ببعض المال خير من ذهابه كله وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد الرقيق ياذا له سيده في البيع والشراء مثلا يبيع ويشتري والصبيان الصبي مثلا الذي دون البلوغ يأذن له سيده في البيع والشرى ليتعود مثلا هؤلاء هل لهم أن يتنازلوا عن شيء ثابت لهم؟ لا ما يملكون شيء ليس بثابت ولا يستطيعون إثباته اصطلحوا مع من هو عنده على بعض الشيء هل لهم ذلك نعم لهم ذلك لأن الاستعارة ببعض الشيء اهون من ذهاب الكل يقول وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح لأنه ما يملكون التنازل هؤلاء ليس لهم ملك وتصرفهم في حدوث ما ذول لهم في حدود لكن ما أذل لهم في أن يتنازلوا إذا كان لهم به بينه أو أقر لهم به إذا أقر المدين بالمبلغ فلا يصح أن يتنازل عن بعضه إذا كان عنده بينه على المدين فلا يصح أن يتنازل ما عنده بينه ولا أقر هل له أن يتنازل؟ له لانه ما يستطيع اثبات حقه والاستعاضة عن بعضه عنه عن الكل بالبعض خير من ذهاب الكل نعم ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته عين كان او دين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في انه قال في رجلين اختصما اليه في موارث درست استهما وتوخى الحق وليحلل أحدكما صاحبه رواه أبو داود وسواء ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته يصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته يقول تعاملت أنا واياك منذ عشر سنوات وأذكر إن بقي عندي لك شيء لكني ما أدري هل هو كثير أو قليل ولا أذكره لكن نحب أن نتسامح أنا وأنت قبل الممات كم تحب أن أعطيك عن ما أتوقع في ذمتي وأنا ما أدري كم قال أعطني ألف ريال وأنت في حل أعطاه ألف ريال يصح لكن إذا كان المدين يدري يدري إن عنده لصاحبه ألف ريال وقال له أذكر أنه باقي في ذمتي لك شيء لكن ما أذكره ودي يصرح أنا وأنت قبل الممات قال كم تتوقع قال ما أدري ناسيه وهو يدري انه ألف ريال قال إذن أعطني عنه خمسمائة ريال وأنت في حل فيفرح المدين ويعطيه خمسمائة ريال وهو يدري أن عنده وفي ذمة آلف ريال هل يصح؟ لا ما يصح لأن هذا بخس للحق ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته ما فيه طريق إلى معرفته مثلا عندهم عقارات مواريس ورثوها من آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم وهذا ورث من أبيه وأمه وهذا ورث من أمه وزوجته وهذا ورث من أبيه وزوجته وهكذا ولا يدرون نصيب كل واحد اللي موجودون منهم مثلا عشرة والوراث كثير وفنوا ماتوا فهذا لا سبيل الى معرفته قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح استهما وتوخى الحق يقول يقول اذكر انني انا اكثر منك لاني انا ورث من فلان وفلان وفلان وفلان ورث من فلان وفلان ورث من فلان فالجماعه الذين ارثنا من طريقهم اكثر من الجماعه الذين ترث انت من طريقهم لكن نحب ان نصلح لي ثلثان ولك ثلث ترضى بهذا قال نعم ارضى فتراضيا على هذا وهم لا يعلمان المقدار ولا سبيل الى الوصول اليها ما في طريق لانه شيء درس وانتهى ونسي ولو طلب حصر وراثه مثلا لهؤلاء وهؤلاء ما تمكنوا ومعروف انها املاك وليس فيها اوقاف ولا وصايا وإنما هي املاك فاصطلح الورثة على تقسيم الميراث هذا صلحا لا بأس بهذا نعم. وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق لأن الحاجة تدعو إليه وسواء كان الجهل من الاثنين كلهم يجهلون أو الجهل من الذي عليه الحق والذي له الحق ربما يكون يعرف لكن ما يحصل له يقول أنا أذكر ان لي مواريث عندك مثلا عشرة قراريط في هذه الارض يقول لا يا اخي مالك عشره انت مالك الا شيء يسير ما وردت الا من جده وهي نفسها لها السدس والجدة ادلى بها كثير وانت ممن ادلى فمالك الا شيء يسير مالك الا قيراط او اقل من القيراط يقول لا اذكر ان لي خمسة قراريط وهو يدري انه له خمسة قراريط يعني يتوقع بالحساب لكن الاخر ما هو معترف يقول لا مالك ولا سبيل الى اثبات ذلك فاصطلح على قراطين او ثلاثة صح لكن اذا كان الذي عليه الحق يدري والذي له الحق يدري او لا يدري هل يصح الصلح لا ما يصح لان هذا بخص يعرف ان له خمسة قراريط ويقول اماطل به لعله يتنازل عن قراطين او ثلاثة هذا ما يجوز لكن اذا كان الذي عليه الحق لا يدري كم له والذي له الحق يدري او لا يدري شيئا فاصطلح على شيء معين صح فاما ما يمكن معرفته فلا يجوز ما يمكن مع الشيء الذي يمكن معرفته بالحسابات يقول معروف الوارد ومعروف المنصرف ومعروف خبهة المبيعات وإنما يرجع الى الدفاتر قال الدفاتر بعيدة ومتيسرة وتشغلنا وتبي وقت طويل لحسابات وكذا وكذا نصل على كذا نقول إن كان صادق ف. شبه متعذر الاطلاع على الحسابات وضبطها فلا بأس وإن كان غير متعذر وإنما يريد المماطلة ولعله يصلح ببعض الشيء فلا يجوز إنما يجوز فيما لا سبيل إلى معرفته أو يشق تشق معرفته وأما ما لا يشق معرفته فلا يجوز الصلح عليه نعم قال احمد ان صالح مرأة من ثمنها لم يصح قال الامام احمد رحمه الله ان صالح المرأة من ثمنها لم يصح الرجل مات وخلف اولاد وخلف زوجه ليست امهم الزوجة هذه تريد حقها وحقها بين لانه الثمن لا اشكال فيه والعقار بين العمارة هذه والعمارة هذه والارض هذه وهكذا فما يجوز الصلح في هذه الحال وانما تحصى ويعرف قدر ثمنها وتعطايا لكن اذا كان الميراث شيء كثير ومتفاوت وأشياء في ذمم الرجال لا يدرى تأتي أو لا تأتي وأشياء فيها خلاف مع الجيران ومع المشركة ومع كذا وأحبت أن تصلح معهم على شيء ما صح لأنه شبه متعذر أو صعب الحصول إلى معرفة حقيقة الثمن الثمن معروف أننا مرثا الثمن لكن ما مقدار الثمن لا يدرى قد يكون مثلا مئة ألف وقد يكون عشرة ألاف ما يدرى العقار متفاوت وأشياء في ذمم الرجال وأشياء في بضاعة وتجارة ما يدرى تربح أو تخسر هذه الحال يجوز فيها الصلح أما إذا كان الصلح على شيء بين فلا يجوز وإنما يكون بيعه تبيع عن نصيبها من هذه العماره التي الثمن وتبيع نصيبها من هذه العمارة التي الثمن ونصيبها من هذه الارض التي الثمن وخلاص فالشيء الذي ممكن الوصول اليه حقيقه لا يجوز فيه الصلح لانه ربما تهضم حقها فهذا تحذير للورثه ما يصالحون المراه البعيده عنهما والأجنبية ربما أخفوا كثير من الميراث وقالوا ما خلف شيء ما خلف إلا هذه العمارة وهي متهدمه وخلف هذه الأرض ما تساوي إلا القليل لكن اعطيت مقابلها ميراث عشرة ألاف مسامحين أو ينسامحك هل يصح؟ لا لابد يحصى لأن هذا من أكل مال الغير بالباطل اما اذا تعلر الوصول الى حقيقة ومقدار الشيء فلا بأس من الصلح كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا الصلح الحق نعم, نعم. ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن المراس بألف اقرأ ذلك أكره. اكره ذلك حتى اذا يصف. قالوا للميراث للواحد من الورثه مثلا نطلعك من الميراث مقابل الف ريال او عشرة الاف ريال او مئة الف ريال او مليون وتطلع يقول الامام احمد رحمه الله اكره ذلك لانهم شركاء وما أعطوه هذا المبلغ إلا وهم يتوقعون أن حقه أكثر فما ينبغي مثل هذا لأن هذا ممكن الوصول إليه وان كان بمشقه فممكن أن يكلف شخص بتصفية التركة ثم يعرف مقدار هذا الوارث سواء كان ابن أو بنت أو زوجة أو نحو ذلك احيانا يكون الورثة مثلا متفاهمون يكونون متفاهمين فيما بينهم الا واحد أو واحدة فيحبون ان يخرجوه نقول ننظر في عقاركم واحصوه واخرجوه لكن تقولون نعطيك كذا واخرج لا ما يصرح مثل هذا لان في هذا جهاله نعم اكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو حتى يعرفه ويعلم ما هو يحصون له يعني إذا احصى الورثة قالوا تعال مورثنا خلف كذا وكذا وكذا وهذه الأشياء كلها شوفها بعينك نريد نشتري حقك أو نصلح معك على حقك بمئة ألف قال نعم أعطوني مئة ألف وأنتم في حل هذا لا بأس لأنهم احصوا الميراث وأحصوا التركه بخلاف ما لو قالوا له نطلعك من التركة بألف ريال أو بمئة ألف ريال لا يجوز لأنهم في المرة هذه اللي لا يجوز ما أطلعوه ما أطلعوه على التركة ما علمها المرة الأولى علم التركة وباع نصيبه لا بأس نعم إنما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر هذه صورة يقول اكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو انما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو يعني الصلح جائز بين الاثنين إذا كان المصالح ما يدري عن الشيء ولا يعلمه لكن إذا كان المصالح يدري عن الميراث الميراث بين يديه ثم يأتي للزوجة التي لا تدري ويقول ما رأيك أنت تريدين سفر إلى أهلك وكذا وكذا نعطيك مئة ألف ريال وسافري واكتبي تنازل عن التركه كلها هذا ما يجوز لان التركة معلومة ومعروفة حتى تعلم هي ذلك أو يعلم ذلك وكيلها إذا احصوا التركة وقالوا هذا هذه التركة ونصالحك على كذا لا بأس لكن إذا قالوا مورثنا ما خلف كثير ما خلف إلا القليل وكذا وزهدوا في ما خلف ثم قالوا لها نعطيك عشرة ألاف ريال نعطيك مئة ألف ريال واخرجي ما يجوز هذا حتى يطلعوها ويقول الإمام أحمد رحمه الله إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء الذي لا يعرفه أما الشيء المعروف فما ينبغي المصالحة عليه نعم أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر لا يعرف فيصالحه أو يكون سورة أخرى المدعي يعرف أن له كذا وله كذا وله كذا لكن الآخر ينكر ولا يستطيع المدعي إثبات دعواه بالبينة ولا في إقرار ففي هذه الحال الصلح جائس يصالح وإن كان يقول لي مثلا مئة ألف ولكن ينكره يقول مالك ولا عشرة ألاف فاصطلح على خمسين ألف مثلا صحا. نعم. فأما إذا علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهضم حقه أما إذا علم علم المدعى عليه مقدار التركه أو الشريك في التركه علم مقدارها لكن أراد يهضم حق المسكين الآخر قال نطلعت من التركه بمئة ألف ريال ويصور مئة الألف كثيرة ما بلغ كبير بينما حقه أكثر من هذا بكثير هذا لا يجوز لأن هذا من أكل مال الغير بالباطل ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجوزك بعلم جهول ولأن هذا لا حاجة إليه لأنه ممكن الوصول إلى العلم ما الر